ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو اوعد الله ان يتخذ ولدا افتفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار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 إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر واجرة وزر أخرى ثم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 ثم إذا خوله نعمة منه نفيا ما كان يدعو إليه من قبل وجعل للذين أنادوا ضل عن سبيله قلت ما تعب كفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن وقانت آناء الليل شاجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يشتوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب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 فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو القصران المبين لهم من فوقهم ظلل من نار ومن تحتهم ذلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون واللذين تنبّؤوا تأن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر حباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب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 وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا أَنفَسَلَتَهُ يَنَابِعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانٍ 124. ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما 125. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب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 وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكشبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الحجي في الحياة الدنيا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 إنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن تذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه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 119. سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله 110. قل أفرعيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ان اراد يالله بضر انن لكاشفات ضره او ارادني برحمه انن ممسكات رحمته قل حسب يالله علي ان يتوكل المتوكلون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 قل أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْأٌ وَلَا يَعْقِلُونَ قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ بُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 وحاق بهم ما كانوا به يشتهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إن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 فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يرسق الرزق لمن يشاء ويقدر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 وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا أنت قُولَ نفسي يا حسرة على ما فرَّتُ في جنّ بالله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله دامِل كنت من المتقين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 كآياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودا أليس في جهنم مسوى للمتكبرين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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ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 سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصحق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله 119. ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينجرون 110. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون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 فَإِذَا جَاءَ وَعَطَّتْ حَتْحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ من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 اتَّخَذُوا مِنْ شَأْنِهِ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ